ايها الاخوه هذا هو الشريط الخامس عشر من تفسير سوره المائده اين أن أي ينقر؟ الجمادات لها إرادة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لك يحبنا ونحبه؟ لك ها؟ يكون ما ان يكون لك ان يكون لك ان قال هكذا؟ أليس تسبيح الحصى يسمع بين يدي الرسول عليه وسلم؟ والسلام؟ أليس الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن؟ وإن من شيء لا يسبح بالحمد ولكن لا تبقون تسبيحهم؟ كل هذا يدل على أن الجمد له إرادة نعم ارفع يدك اللي أه نعم وصف في نفسي انه هو نفسه لا بركه فيه الوصف غير انه يسحب بركه غير يعني المال اذا دخل المال سحبت في مال الحلال سحته قال الله تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فداووا عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المتقون لا الجعل الشرع هو التشريع والجعل الكوني هو ما بمعنى الخلق نعم نقول هذا محرم الكلمه الواجب على من فسر القران او فسر السنه او فهم من كلام العلماء فهما خلاف الحق الواجب عليه ان يرجع ويعلن هذا وهذا رفعه له في الدنيا والاخره يحيى تحريف أشد من تحريف هنا تحريف آيات الشفاء أشد لسببين اولا لشرف موضوعه لان البحث في اسماء الله وصفاته هو اشرف العلوم حتى كانوا يسمون الفقه الاكبر الثاني انه ليس للعقل فيها مجال فواجب الانسان فيها التسليم وعدم التعرض للتحريف فالتحريف فيها اشد من ان يحرف الانسان آية في بحكم الأحكام مثلاً أو حديثاً لأن الأول يتعلق بالخالق وهذا يتعلق بالمخلوق كنا من يظل فيهم الخير وجل السنة ليس كثيراً لكنهم في بعض الآيات في الصداد والميون كنا يعلمون في ذلك إذا كان في تأمين إذا, إذا كان في تأمين سائل نعم لا فيها فيها لأنهم فهموا وهو فهم خاطئ أن اثباتها على ظاهرها يستلزم التشبيه فمثلا نقول إذا قلت استوى على العرش بمعنى أنه على العرش واستقر عليه فقد جعلته جسماً والأجسام وما اشبه ذلك من الشبهات وكذلك في مسك اليدين والعينين لكن لو قال استوى على العرش بمعنى انه اعدم العرش لا انه ما يصير لانه لا لا يسوق نعم؟ الت... كل ايه كل ما له وجه في اللغه فهو يا استاذ لا وجه له وجه له وش الناس هو بمعنى العلو المعنوي والعلو المعنوي معناها الملك والقهر والسيوه ومعاش بذلك على كل حال هذه شبهات لهم هذه شبهات لهم نعم الله هو إذا وقع العذاب في قوم لسبب فما توجد هذا السبب استحق أهلهم هذا العذاب بس ما نقدر نحكم على كل واحد بعين كل... اللي وقع وقع ومن شاء ومن شاركهم في عملهم استحق مثل عقوبتهم وغيره من الذي وقع عليه ذو الفئات الرسول عليه الصلاة والسلام الله من الشيطان الرجيم سماعون الكذب أكالون للسح فإن جاءوا بحك بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يبطوك شيئا وإن حكمت بحك بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين بس. بارك, بارك. الله الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسالونك في الكفر فيها قراءتان قراءتان اتلعهما لفظا نعم لا يحزنك ولا يحزنك اضبطهما خطا كلتاهما بسكون الحاء لا يحزنك إيش بدummies؟ بدummies. الضم الزائد والثانية. طيب ولا يختلفان في غير هذا؟ لا يختلفان في غير هذا. الأولى ساكنة في ما يصير؟ ما تستطيع تنطق بهذا؟ والمفتوحه الثانيه مضمومه طيب تمام كيف يقول احزنك الذين اشتروا في الكفر الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لكل من يوجه إلى الخطاب هنا صفه للرسول الرسول للرسول احسنت قوله تعالى ومن الذين هادوا سمعون الجملة مستأنفة ايهاب هي مستأنفة ولا معطوف على ما قبل نعم مستأنفة كيف تعريبها إذا كانت مستأنفة كيف تعريبها إذا كانت مستأنفة خطا خطا يا هيت تز ماونا من الصلاة مبتدع المحل من واين الخبر من الان هنا هجب. خبر مقدم طيب قوله تعالى سماعون للكذب فيها وجهان يا ترى فيها وجهان سماعون للكذب الفدر أي نقيانام يسمعون لمن يكتب عليه وهم الأحبار أحبار هم يكتبون عليه فتكون الكلام للتعريه أو للطعوله كما تشاء. لا. ها. الوجه الثاني. الوجه الثالث الموعن يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفونه ويكتبوه. يكتبونه فيه. فتكون الكلام. الفدر آه... الثالثية. للتعليل تمام آه. هل ناخذ بأحدهم دون آخر بكل المعنيين بكل المعنيين على قاعدة معنيين صحيحين ولا مرجح لهذه المعنيين معنيين صحيحين ولا مرجح لهذه ما نقطي الثالث ولا منافعة فاحمد على المعنى طيب على الوجه الاول سماعون الكذب على ان اللام للتعديه او للتقويه ما معناه صالح الى كل التعدي او للتقويه صار ما سماعون الكذب ها. دعني ما, ما اقول ما, ما السبب لللام اقول ما معناه سبحان الله. نعم. ما أنهم يصدقون الكذب؟ ما يصدقون الكذب؟ نعم. ويقبل الكذب ممن؟ من أحبار. تمام. سماعون الكذب يعني يسمعون ما يحدثهم بأخباره؟ أخباره وهو كذب. هذا الذي جعل اللام إيش؟ كون جماعه للتقوى طيب. على الرأي الثاني أن اللام التعليق. يعني لا يجي يقولوا سمعنا كذا وهم كذبون حتى يحرفونه إلى ما عندهم من ما يقررونه على العامة يعني يسمعون الكذب يعني يسمعون كلام الرسول عليه الصلاه والسلام يسمعون عليه من أجل أن يكذبوا ويقولوا للناس قال أنا محمد كذا وكذا طيب هذا المعنى طيب قولوا مسمعون لقوم آخرين لن يأتوك من هؤلاء القوم الآخرون سعد قول الذين لانهم الذين النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل هم رؤساء او من عامه الناس طيب يحرفون كلاما من, من بعد مواضعه معنى يحرفون ابراهيم يغيرونه اما لفظا واما واما ما معنى قولي ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تتوه فاحذروا نعم يعني ان وافقكم محمد على ما تريدون فخذوه كذا وإلا فاحذروا من المعلوم أن الإيتاء والاعطاء إنما يكون في المحسوسات في المنقولات، لكنه قد يستعمل في المعاني كما هنا. لأن معنى ان وجدتم ماذا فخذوه يعني إن وافقكم عليه، إن وافقكم محمد عليه فخذوه، وإلا فردوه واحذروا منه. وأصل نزول الأ... أصل... هذه الآية نزلت في إيش؟ في يهوديين زانيين. ف... قوله عز وجل أولئك اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم الاراده هنا احمد شرع شرعيه ولا, ولا كونيه كونيه طيب ما الفرق بين الاراده الكونيه والشرعيه الشرعيه تقوم فيما يحبه الله ها. ولا يلزم منها كيف تقول فيما يحب الله تقول لازم اني احب الله الآن الشرعيه تكون في ايش ولا يلزم منها ان فايز من أن وقوع المراقه لازم انه تكون الكونيه تكون في اللي يحب الله ويحبه فيما يحب الله وما لا يحب ويلزم منها يلزم منها وقوع المراعاه طيب قوله تعالى ان يريدن إن يريد الله بضر هل هن كاشفات ضره عبدالله ما هي الاراده هنا الاراده هنا كونيه ان يريدن الله بضر كونيه تمام قوله لهم في الدنيا خزي وأنهم في الآخرة عظيم. عذاب عظيم عذاب الخزي الدنيا فضيحه في الهزيمة وبيان وبيان أحمد أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم لا يعلم كونه لأنهم من أمور غيبية أخذن فوائد الأعياد كلها طيب قال الله تعالى سماعنا الكذب أكالونا السفط سماعون مبتدا خبر مبتدا محذوف اي هم سماعون للكذب اكلون للسبل هل هذه الجمله تاكيد لما سبق او هي مغايره يحتمل معنى يحتمل ان تكون تاكيدا لما سبق لان المقام مقام عظيم يحتاج الى تكرار بيان اوصافهم القبيحه ويحتمل ان تكون مغايره لما سبق وذلك بأن نحمل اللام في, في الأولى على أنها للتقوية وفي الثانية على أنها للتعليف انتبه أخي الآن نقول هذه الجملة هنا تأكيد لما سبق أو هي غير توكيد نقول في ذلك أولان لأهل العلم الأول أنها تأكيد وإنما احتجل التأكيد لأن المقام مقام مهم يحتاج المؤكد ببيان أرصافهم للحذر منهم ويحتمل أن تكون مغايرة للأولى وذلك بأن نحمل اللام في الأولى على أنها للتقويه وهذه للتعليم أو بالعكس. طيب وقول أكالون أكالون هذه صفة مبالغه صيغة مبالغة تدل على كثرة أكله من الصحي. وسحت فيها قراءتان للسحت بضم الحاء وللسحت بسكون الحاء قراءتان سبعيتان طيب فما هو السحت هل هو اكل مال الباطل هل هو اكل الربا هل هو الرشوه الجواب شامل لكل ذلك والمعنى العام ان نقول السحت كل ما اكتسب بكسب محرم، كل ما اكتسب بكسب محرم فهو سحت، فيشمل الربا والرشوة والغصب والسرقة وغير ذلك، ووجهه أن الحرام يسحت الحلال، ينزع بركته، أو أنه نفسه أي الحرام سحت. ويزول ولا يكون فيه بركة و... فان جاءوا يعني لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته مثل لقد كان لكم في رسول الله أصوله محسنة لكن الفاعل في قول ان جاءوا هل المراد به اهل الذمة؟ أو المعاهدون أم كل كافر أم كل مؤمن أم ماذا نقول أما المؤمن فلا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين لا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين خصوصا من وكل إليه ذلك الأمر مثل القضاة لا يجوز لاي قاضي اذا ترافع عليه خصمان ان يتعذر بل يجب أن يحكم بينه المحكم الذي ليس بقاضي له ان يحكم وله ان لا يحكم لكن لو السفتي يجب أن يفتي بشرع الله اما التحكيم فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل مثل ان يكون نزاع بين قريبين فيقولان لا نريد أن نصل إلى القاضي ولكن نحكم فلانا فلا يزمه أن يحكم لكن لا شك أنه يتأكد عليه ان يحكم يتأكد عليه أن يحكم لما في ذلك من فضل النزاع وبيان حكم الله عز وجل ولكن لا يحكم حتى يستوثق من الجميع أما غير المسلمين فالصواب أن الإنسان مخير ان شاء حكم وان شاء لم يحكم سواء كانوا ذميين تحت حكمنا أو معاهدين منفصلين عنا أو حربيين والحربية غالبا لا يمكن أن يأتي لأنه إذا أتى قتل لأنه مباح الدم فإن جو كركم بينهم أو عرض عنهم أو هنا نقول إنها للتنويع ولا للتخيير. هذه للتخيير. طيب وإذا كانت للتخيير فهو تخير مشه تشاهي أو مصلحة. نقول هي تخ تخير مصلحة سنذكرها في الله تعالى وإن تعارض عنهم فلا يضربوك شيء. لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن تعارض عنهم ولا تحكم بينهم فإنهم لا يضربوك. لكن قد يؤذونك والأذية لا يلزم منها الضرر بدليل أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن, أن بني آدم يؤذونه ونفى أن يضره أحد فقال جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ظري فتضروني وكذلك في القرآن إنهم لن يضروا الله شيئا الأذية ثبتت في القرآن والأحاديث القدسية قال الله تعالى في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله وقال في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدار فالضرر منفي عن الله عز وجل بالقرآن, بالقرآن والأحاديث القدسية والأذية إيه ثابتة ومن المعلوم أنه لا يلزم من الأذية الضرر يا محمود أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ للمدينة أو لباكستان طيب لازم لأذيها الضرر بدليل أن الإنسان إذا جلس الى جنبه رجل آكل بصل، بصر, بصر. يتأذى بها لا؟ يضره؟ لا يضره طيب إن تعذب عنه فلي يضره كشيئا لكن قد يكون اذيه اما الضرر فلا وقول الشيء نكره في سياق النفي بلم فيعم اي شيء اي شيء لا يضر كلا فينا وين حكمت يعني اذا اخترت ان تحكم فاحكم بينهم بالقسط ان حكمت يعني رايت ان تحكم واخترت ان تحكم فاحكم بينهم بالقسط القسط ما هم العدل العدل حتى لو كان الحكم لكافر على مسلم صح لو كان كافر على مسلم يحكم عليه طيب يحكم عليه بالعدل حتى ان العلماء رحمهم الله قال يجب ان يعدل بين الخصمين ولو بين مسلم وكافر في اللفظ واللح والجلوس والتقديم وكل شيء لأن هذا حكم يجب أن يعدل فيه عبد الله بن رواح رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخفص على اليهود الثمار كما وقال اني جئتكم من احب الناس إلي إني جئتكم من أحب الناس إلي من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنكم لا أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. رضي الله عنه. كلام السجع، وما حبي له وبغضي لكم، بموجب أن لا فيكم وإلا من المعلوم أن النفس بطبيعة البشرية تميل مع من تحب وعلى من تبغض. لكن يقول لا يمكن. ألا أعدل, أعدل فيهم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وعدل فيهم رضي الله عنه فأحكم بينهم القسط إن الله يحب المقسطين هذا حث على العدل في كل شيء إن الله يحب المقسطين في كل شيء يعني العادلين ولهذا جاء في عدل الصحيح أن المقصتين على منابر من نور عن يمين الله زوجة الذين يعبدون في أهليهم وما ولوا عليه أو وما ولوا عليه. طيب إذا المقصد من العادي سامي ويرح ما هو المقصد؟ طيب والقاصد الجائع. اما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا لكن المقسط هو العادل في الايه فوائد كثيره منها تاكيد كون هؤلاء اليهود سماعين للكذب لقوله ايش سماعون للكذب فإن قال قائل يرجع على قولك تاكيد القاعده المعروفه أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد حمل على ايش على التأسيس قلنا نعم هذا وارد لكن عليه الرد له جواب الجواب أننا إذا قلنا إنه للتأسيس صارت الجمة الأولى داله على معنى واحد والثانية على معنى واحد وإذا قلنا للتوكيد صار كل منهما إيش دالا على معنيين فمن ثم يترجح ان يكون ذلك للتاكيد من فوائد الايه الكريمة التحذير من هذا الوصف القبيح وهو ايش الاستماع للكذب او الاستماع او نقل الكذب لان الله اكد بيان هذا الوصف القبيح من اليهود ومنها ان من اتصف بذلك ففيه شبه من من اليهود ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوصف القبيح ايضا وهو اكل المال بالباطل لقوله أكلون للسحت والله عز وجل ما ذكر هذا الوصف الا لنحتره ومنها اي من فوائد هذه الايه ان من اكتسب المال الحرام ففيه شبه بمن باليهود فاكل الربا مشابه لليهود اكل الاموال بالغش مشابه لليهود اكل الاموال بالحلف الكاذب مشابه لليهود كل من اكتسب مالا بغير بطريق محرم فهو ايش مشابه لليهود الراشد المرتشي المرتشي مشابه لليهود كذا طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين ان يحكم باليهود بين اليهود والا يحكم يقوله فاحكم بينهم او اعرض عنهم واو هنا للتخييم فإن قال قائل هل التخير على اطلاقه فالجواب لا بل هو مقيد بالمصلحة والقائد عندنا أن التخير إذا كان التجسيد على المكلف فهو يتشهد يفعل ما شاء وإذا كان للمصلحة وجب اتباع المصلحة ja, Tchad, we de بسم الله عبدالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسح فإن جاءوا فبحث بينهم أو أعرف عنهم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 ك بالمؤمنين. كفاية. بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى سمعنا الكلام بأبكار ولا سرحت وهذه انتهينا منها. وومن فوائدها. كي. طيب. وصلنا إلى قوله وإن تعارض عنه فلا يضرك شيء. اخذنا فائدتها وصلنا الى قوله احكم بينهم او اعرض عنهم بين فوائدها طيب قال الله تعالى وان تعرض وإن عنهم فلن يضرك شيئا من فوائد هذه الايه الكريمه من هذه في هذه الجمله ان من اعرض عن شيء بامر الله فإن ذلك لا يضر لقوله وان تعرض عنهم يعني فلم تحكم فلن يضلوك شيئا ولكن هل انتفاء الضرر يجب أن يكون في الحال أو ولو في المستقبل بمعنى أنه ربما يتضرر لأول وهلة ثم تكون العاقبة له الجواب الثاني لأن الإنسان قد يتضرر بأول وهلة ثم تكون العاقبة له وحينئذ يكون كأن لم يتضرر ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه يجب الحكم بين الناس بالعدل يا وإن وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعني ان أردت أن تحكم كما خيرناك فاحكم بينهم بالقسط ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا يجوز للانسان ان يراعي بحكمه قريبا ولا صديقا ولا غنيا ولا فقيرا لقوله بالقسط وهذا يعني ان ننظر الى القضيه من حيث هي قضيه لا من حيث انها قضيه فلان بن فلان ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات المحبه لله عز وجل اي ان الله يحب ومحمود يذكر لنا ايه اخرى تدل على أن الله يحب ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهل هذه المحبه مجاز عن الثواب او هي محبه حقيقه الثاني يتعين الثاني وله وفيها اثبات ان الله تعالى يحب ومن اهل التاويل من قال ان الله تعالى لا يحب قال ذلك تاويلا لا تكذيبا يعني هو لم يقول إن الله لا يحب بل قال إنه يحب لكن معنى المحبة كذا ويجب أن تفرق بين الطبيقين الذي يقول إن الله لا يحب هذا كافر لأنه مكذب للقرآن والذي يقول إنه يحب لكن معنى المحبة كذا فهذا ليس بكافر ففرق بين إنكار المحبة تأويلا وإنكارها تكذيبا وجهودا هم يقولون إن الله الاشاعره ومن مرائهم المعتزله وجميع المتأولين يقولون إن الله لا يحب لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين هذا واحد ولأن المحبة تتجدد لأنها معلقة بأوصاف وأسباب والله تعالى منزه عن الحوادث إذن ما معنى المحبة قالوا معناها الثواب معناها الثواب ولم يعلم المساكين أنه يلزم من إثبات الثواب إثبات المحبة إذ لا يمكن ثواب بلا محبة أبدا فهم وإن فروا من اثباتها لفظا فإنها تلزمهم التزاما أو إلزامة المهم أنهم يقولون إن المحبة بمعنى المثوبة يقيل لهم إن الله يقول فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قلنا يحبهم يثيبهم ويحبونه أي يفعلون ما يثيبهم ما عليه ولكن هذا شك أنه مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف فما من السلف أحد قال إن المحبة بمعنى الثواب فاذا قال قائل وهل عندكم نص من كل واحد من السلف ان المحبه بمعناها الحقيقي قلنا لا لكن كون هذه النصوص ترد عليهم ولم يرد عنهم تفسير بخلاف ظاهرها يدل على انهم إيش اجمعوا على اثباته ولا حاجه ان ينقل اجماعهم على كل مساله بعينه لكن ما دامت نصوص الكتاب والسنه ترد عليهم ولم يات عن احد منهم ولا حرف واحد انهم أولوها بخلاف ظاهرها فان هذا يدل على انهم مجمعون على إثباته اما قولهم ان هذا يلزم ان تقوم الحوادث بالله عز وجل فنقول وليكن وليكن نحن نؤمن بان الله تعالى يفعل ما يشاء وان صفاته منها ما يتجدد ومنها ما لا يتجدد بمعنى منها ما يحدث بأسبابه ومنها ما لا يحدث بأسبابه فالعلم مثلا أثلي أبدي لكن المحبة ليست كذلك إذا كان الله يحب هذا العبد فمحبته لهذا العبد متى كانت بعد وجود أسباب, أسباب أسباب المحبة فمحبته لهذا العبد المعين حادثة ولا مانع. وقيام وقيام أفعال الاختيارية به من كمال صفاته ولا شك ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تفاضل محبة الله عز وجل إثبات تفاضل محبة الله وجه الدلالة أن المحبة هنا علقت بوصف وما هو لا يعني الإقصار لأن مقصدين من الرباع الإقصار وإذا كانت كذلك فإن المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصان أرأيتم لو قلت أكرم المجتهد من الطلب فإن اكرامك يزيد بإيش بزيادة الاجتهاد وينقص في نقص إذا إثبات إذ كون الله يحب المتصدّين يدل على تفاضل محبة الله عز وجل وأنه يحب احدا أكثر من أحد ويحب أحد ولا يحب أحد كيف الدلالة هنا؟ نعم. نعم. تمام وهذه قاعدة في كل في كل شيء. حيث قارب في كل شيء ومن فوائد الايات الكريمه الحث على الاقصاء اي على العدل وجه ذلك السعاده <تصفيق> يعني كون الله يخبر انه يحب المستطيل يتضمن اي الحث على هذا ليس هذا ليس مجرد خبر بل هو خبر يراد به ايش الحث والإغراء على العدل ثم قال الله تبارك وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة يحكمون كيف هنا استفهام والمراجبه به التعجيب يعني اعجب كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهم يدعون أنهم مؤمنون بها فإن هذا من التناقض إذا كان لديهم كتاب يهتدون به ويدعون أنه هو كتابهم وشريعتهم ودينهم فكيف يتحكمون إلى غيرهم هذا مما يوجب الشبهه في تحكيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم ما أرادوا الحق لو أرادوا الحق لرجعوا إلى الكتاب الذي عندهم لأنهم يعتقدون أنه حق كيف يحكمون وعندهم الثراث بيحكم الله إذن المسألة الآن مسألة اشتباه وأنهم لم يريدوا حقيقة التحكيم وهذا هو الواقع لأنهم لما زنى منهم الزانيان أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن موافقهم فيما كانوا فيما أحدثوهم في عقوبة هذه الفاحشه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين ثم أنكروا ذلك وقالوا هذا خلاف ما عندنا ما الذي عندكم؟ قالوا نعم عندنا أن نسوي وجوه الز... الزانيين ونطوف بهما في الأسواق خزيا وعار فأخبره عبد الله بن سلام أو غيره بأن التوراة تنص على أن الزانيين يرجمان فقالأتوا بالتوراة فاتوا بها وجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجل فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك لأن عبد الله بن سلام من احبار اليهود فرفع يده واذا فيها آية الرجل توافق ما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من اقام اظنه حكمك بعد ان اماتوه او من احيا حكمه بعد ان مات فالله عز وجل يعجب الرسول عليه الصلاه والسلام كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك يعني بعد ان حكموك حكم تولوا وابط حتى جاء التوراة فاذا هي مطابقه تماما لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من بعد ذلك المشار اليه التحكيم وما أولئك بالمؤمنين يعني ما هؤلاء بالمؤمنين وأتى بأولئي ما قلونا الكاف الدالة على بعد المشار إليه وهذا لجنو منزلتهم وليس لعذوها يعني ما هؤلاء المنحطين ما هؤلاء المنحطون الذين نزلوا إلى السافرين بالمؤمنين فهم لا آمنوا بالتراث ولا آمنوا في صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإعراب هذه الجملة على من عنده فقه في العربية من؟ اللهم عفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة نعم أنت نعم اسمي شاله مبني على النصب لحال النصب بسم الله لحال الرفع بسم نعم كيف زائدة زائدة في الخطاب وهل تزاد الكاف ان هذا لعلم جديد قل لي نعم قد تزاد يا رجل ليس كمثله شيء بعض النخوين قال من الكاف زائدة نعم اذا كمل الكاف اشتموا فيها زائده ولا حرف داله على الخطا نعم نعم خبر ماء نعم مجرور خبر ماء هم تقول تعمل عمل ليس ما اجل ما يقول خبر ما ما جهول وبعدها الياء العامل فيها حرف الجر الزائد المقدر يا أم يا مقدره الياء يا أم مقدرة ايش ما عندنا حركه ما عندنا حركه اللي عندنا يا والياء من علامات الاعربه حرفيه لا الحركيه ها يعني يا أم مقدره على الياء المجلوبه لحرف الجر الزائد طيب لماذا لا نقول ان ما الياء هي الياء سواء منصوب سواء كان الـ الـ الاسم منصوبا او مجرورا قالوا لاجل احكام القواعد ولا حقيقة لم يتغير اللفظ لم يتغير سواء إن قلت ان البحر زائد او انها منصوب لان علامه النصب في جمع المذكر السالم وعلامه الجر ايش واحده وهي الياء لكن يقولون اتقانا للقواعد اتقان للقواعد, للقواعد لا بد ان تقولها طيب قوله وما أولئك المؤمنين هنا نفى الله عز وجل أن يكون هؤلاء المؤمنين يكون هؤلاء مؤمنين وأتى بالحاء بحرف الجر الزائد وقد ذكر علماء البلاغة أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد. تفيد التوكيد وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة اعرابا ز... من فضلك أقلب الشريط ان جميع الحروف الزائده تفيد التوكيد شويه التوكيد وعليه فتكون الباء هنا وان كانت زائده اعرابا زائده معنى وهو ايش التوكيد اذا قلت ما زيد قائما وما زيد بقائم فالثانية أوكد وما أولاك بالمؤمنين من فوائد هذه الايه الكريمة العجب من هؤلاء اليهود الذين يتحكمون إلى النبي صلى الله عليه يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للرخصة وعندهم التوراة. ومن فوائدها ان من استفتى عالما طلبا للرخصه ففيه شبه من من اليهود ولهذا قال العلماء يحرم الاستفتاء طلبا للرخصه وقالوا من تتبع الرخص فقد تزندق وصف تتبع الرخص انه اذا ابتاك عالم ولم ترد فتواه ذهبت إلى عالم اخر ليفتيك بما يناسبك وهذا لا شك أن المستفتي إنما أراد اتباع الهوى دون الهدى لأنه لما افتي بما, بما يرى هو أنه الحق بما يرى هو أنه الحق كيف يرى أنه الحق لانه لأنه لم يستفتي هذا العالم إلا وهو يعتقد أن فتواه إيش حق وشريعة فلما لم يوافق ما يهوى ذهب يستفتي آخر فصارت حاله تنادي بأنه لا يريد الهدى وإنما يريد الهوى نعم لو أن الإنسان استفتى عالما في مكانه في بلدته لا يرى عالما احسن منه لكن من نيته انه لو حصل له ان يستقي من أعلم لفعل فهنا نقول لا باس ان ياخذ بقوله واذا ظفر بعالم اوثق منه عنده فلا يسكت ويكون هذا بمنزله استعمال التراب عن الماء عند العجز عنه وبمنزلة أكل الميتة عند العجز عن أكل المذكات وعليه يفرق بين شخصين سأل عالما ثم استفتى غيره أحدهما سال هذا العالم لأنه لا يرى في بلده من هو أعلم منه ومن نيته أنه إذا ظفر بمن هو أوثق استفتاه فاستفتاه هذا للعالم الثاني ايش حكمه جاء والثاني استفتى العالم الذي في بلده على أن فتوى هي الحق لكنه تثاقلها ثم استفتى عالما اخر لعله يجد رخصه ها. هذا لا يجوز اثنان عملهما واحد لكن حكمهما مختلف نعم نخلي الفوائد بعدين يعني ولا نستمر بالفوائد نعم، طيب، ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمة تناقض اليهود، وذلك بطلبهم الحق مع أن آد... اداه الحق عندهم حكم الرسول مع أن التوراة فيها حكم الله أي فيها ما يعتقدون أنه حكم الله، ومن فوائد الحديث أن في هذه الآية أن انما جاء في التوراة فهو حكم الله ولكن متى هذا قبل ان تبدل وتغير ويخفى منها ما يخفى ويبدا منها ما يبدا قال الله تعالى قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ايش تجعلونه قراطيس تخفونها تبدونها وتخفونها كثيرا وَنَذَرُهُمْ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَلَا تَشْتَرُوا بآياتي قليلا وَمَن لم يحكم بِمَا أنزل اللَّهُ فأولئك هُمُ الْكَافِرُونَ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 بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون هذا بس يطلب بسم الله الرحمن الرحيم يطلب الأخ خالد الرحيم فيطلب خالد الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور نعم كيف ها أيها طيب قال الله تبارك وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم اضطلات في اعطم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما ولأك بالمؤمنين اذكر الفواجة اللي أخذتم لا كلها رؤوسها العجب ولا التعجيب التعجيب اجب يعني الله يعجبنا وجل يجب من هؤلاء نعم يحرم <تصفيق> <يا> يقرا <تصفيق> الرابعه قال الله تبارك وتعالى وعنده من تراث إلى آخر من فوائد هذه هذه لغة الكريمة أن الأحكام التي في التوراة هي حكم الله لقوله تعالى فيها حكم الله لكن هذا في التوراة ثابتة وأما بعد أن حرفت وغيرت وأُخفيت فالحكم متغير لقول الله تعالى كل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ومن فوائد هذه الايه الكريمه عتو اليهود وانهم بعد ان يتبين لهم الحق يتولون نأخذ من قول ثم يتولون لان ثم تدل على ترتيب ومن فوائد هذه الايه الكريمة أن من طلب الفتوى تتبعا للرخصه فليس بمؤمن لقوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين لكن هل ينتفي عنه أصر الإيمان أو كمال الإيمان الظاهر الثاني أنه ينتفي عليه أنه كمال الإيمان ثم قال عز وجل إن انزلنا التوراه فيها هود ونوح هذا موت درس الليلة أعان الله وياكم عليه إن انزلنا التوراه فيها هود ونوح ان معلوم النهر للجماعه ضمير جمع لكنها إذا أضيفت الله فالمراد بها التعظيم قطعا لأن الله سبحانه وتعالى إله واحد كما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم وقولها أنزلنا التوراة أي من أعلى لأن الله تعالى أنزلها على موسى لكنه جل وعلا كتبها بيده بألواح نزلت من السماء على موسى عليه الصلاة والسلام وجاء بها مكتوبة بالألواح فيها هدى ونور فيها هدى ونور الهدى العلم والنور آثار هذا العلم وذلك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد نورا وبصيرا في دين الله عز وجل فالهدى العلم والنور آثار العلم يحكم بها النبيون يحكم بها أي بما في هذه أي بالتورات. وما فيها من الهدى والنور النبيون وفي قراءه النبيون فعلى قراءه النبيون تكون يكون مفردها يكون مفردها نبيئا, نبيئا وتكون مشتقه من النبأ بمعنى الخبر وعلى قراءه حرب حرف الهمزه قيل إنها مشتقة من النبوة ف وهو, وهو الشيء المرتفع وذلك لارتفاع منزلة النبيين وقيل إنها من النبأ لكن سهلت الهمزة فكانت ياء فصار النبي النبيون والكل متفقون على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم في أعلى مراتب الخلق وعلى أنهم أتوا بالأنباء والأخبار فيكون القولان متفقين في المعنى وإنما قلنا إن الرسل وكذلك الأنبياء أعلى مراتب الخلق القول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين اسلموا للذين هاد الذين اسلموا يعني الاسلام التام الذي هو اسلام القلب واسلام اللسان واسلام الجوارح يعني الاستسلام لله ظاهرا وباطنا ولا تعجب ان يوصف الانبياء بالاسلام لان الانبياء عليهم الصلاه والسلام هم اقوى الناس استسلاما لله عز وجل قال الله تبارك وتعالى عن يوسف توقني مسلما والحقني بالصالحين وقال الله تعالى عن ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين فاسلام الانبياء متضمن للايمان وذلك لأنه إسلام القلب واللسان والجوارح الذين أسلموا للذين هادوا متعلق بيحكم يعني يحكم بهؤلاء الرسل لليهود الذين هادوا بمعنى رجعوا وذلك في توبتهم من عبادة العجل فإن هذا رجوع إلى الله عز وجل والربانيون والأحبار قيل إن الربانيين والأحبار العطف فيهما فيه من باب عطف الصفات وأن الربانيين هم الأحبار وقيل بينهما فرق الفرق أن الرباني هو الذي أتم العبودية لله ورب الناس عليها حتى وإن لم يصل إلى درجة الحبر بالنسبة للعلم والأحبار هم الذين وصلوا إلى غاية كبيرة من العلم فالحبر واسع العلم قالوا لأنه يتفق في الاشتقاق مع البحر لكنه ليس بالاشتقاق التام الذي يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف والترتيب هذا يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف دون الترتيب لان حبر بحر كل واحده منهما حروفها ثلاثه متفقه اليس كذلك وعلى هذا فيكون الحبر هو واسع العلم الذي عنده علم واسع والرباني من دونه لكنه رب الناس على عباده الله عز وجل ويربيهم ايضا على العلم وقد قيل في غير هذه الايه ان الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم لان هذا لا شك انه من الحكمه وانه اقرب وسيله الى حصول العلم ان يربى الطالب بصغار العلم قبل كبارهم قال بما استحفظوا يحكم بها النبيون الذين أسألوا الذين هادوا الى قول بما استحفظوا يعني يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله اي بما جعلوا حفاظا عليه يعني اول من يحفظ الدين ويقوم بحفظه والذود عنهم من هم العلماء الأحفاظ والربانون ولهذا قال بما استحفظوا أي بسبب ما استحفظوا من كتاب الله وقولوا استحفظوا أي جعلوا حفاظا عليه من كتاب الله والمراد بها التوراة لقوله إنا انزلنا التوراة فيها مدون التوراة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ووضيفة التوراة لله لأنه سبحانه وتعالى كتبها بيده هذا هو المشهور عند العلماء سلفا وخلفا وكانوا عليه أي على الذي ستحفظوا شهداء لأن العلماء يشهدون بأن هذه شريعة الله وينشرونها بين عباد الله فكانوا شهداء على الخلق ببلوغ الرسالة ببلوغ الشريعة إليهم قال فلا تخشوا الناس واخشوني لا تخشوا الناس أي لا تخافوهن وتخضعوا لهم واخشوا الله وهذا كالإشارة إلى كونهم إذا زنى فيهم الشريف ترفوه. وإذا زن فيه الضعيف أقاموا عليه الحد ولا تشتروا بآيات ثمناً قليلاً يعني لا تستبدلوا آيات الله بالثمن القليل فما هو هذا الثمن القليل؟ هذا الثمن القليل إما الجاه وإما الرجل فهم يحكمون بغير شريعة بغير شريعة الله طلبا لبقاء شرفهم وجاههم وسيادتهم أو من أجل مال يبذل إليهم رشوة ولهذا قال لا تشتروا بآياته ثمنا قليلا الثمن القليل إذن إما رتبة وجاه وشرف وإما, إيش؟ وإما مال بالرشوة ووصفه الله بأنه قليل لأن جميعنا في الدنيا مهما بلغ فهو قليل قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اي اي انسان لم يحكم بما انزل الله من يهود ونصارى وغيرهم فاولئك هم الكافرون اولئك مبتدا وهم ضمير فصل وجاء ضمير الفصل لافاده الحصر والتوكيد لأنهم قالوا إن ضمير الفصل له ثلاث فوائد الأولى إفادة الحصر والثانية التوكيد والثالثة الفرق بين الخبر والصفه ولهذا سمي ضمير الفصل يظهر هذا بالمثال إذا قلت سيد الفاضل وعبرت تبيرا آخر،, اخر زيد هو الفاضل ايهما ابلغ في اثبات الفضل لزيد الثاني هو يعني لا غير فهو يفيد الحصر ويفيد التوكيد ايضا ويفيد الفرق بين الخبر والصفه لانك اذا قلت زيد الفاضل يحتمل ان تكون الفاضل صفه إيش؟ لزيد ويترقب المخاطب الخبر طيب زيد الفاضل ماذا شأنه ما شأن زيد الفاضل نعم يتوقع إنسان الخبر فإذا جاءت زيد هو الفاضل لم يحتمل أن تكون الفاضل صفة بل هي بل ان تكون خبرا وهل له محل من العراق ليس له محل من العراق هو حرف بصوره الضمير وليس له حرف ولس له محل من الإعراب ولهذا قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون ولا الغالبين الغالبين مما يدل على أنه ليس له محل من الإعراب لأنه لو كان له محل من الإعراب لكان مبتدا والغالبون خبر لكنه ليس له محل من الإعراب ولهذا نقول إن كان كانوا الواو اسم اسم كان والغالبين خبر في هذه الات الايات الكريمه هو منها ثبوت انزال الله تعالى التوراه تقوله ان انزلنا التوراه نعم ومنها شرف التوراه حيث ان الله تعالى انزلها من عنده ولكن كما قلت لكم في التفسير المراد بالتوراة التي لم تغير ولم تبدل ومنها أن في التوراة هدى ونور لقوله فيها هدى ونور في القرآن الكريم قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس فالقرآن كله هدى وكله نور وأنزلنا إليكم نورا مبينة التوراة في هذه الآية قال الله تعالى إن فيها هدى ونور وهذا التعبير بينه وبين التعبير القرآني بالنسبة للقرآن الكريم فرق عظيم لأن هذه جعل فيها هدى ونور والقرآن جعله هو الهدى والنور في هذه الآية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوراة أصل للأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى. لقوله يحكم بها النبي. وعلى هذا بالشرائع التي اتت من بعد التوراة تعتبر تكميلا للتوراة، تكميلا للتوراة وتحقيقا للعمل بها. ومن ثم نقول هل الإنجيل داخل في ذلك نقول نعم الانجيل مكمل للتوراه لان يسعه عليه الصلاه والسلام قال وليحل لكم بعض الذي يحرم عليكم ومن فوائد هذه الآية الكريمه جواز وصف الانبياء بالاسلام بقولها النبيون الذين اسلموا والمراج هنا الاستسلام الظاهر إيش والبعض لأن هناك اسلاما ظاهريا فقط كما في قول الله تبارك وتعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فجعل الذين فيها في البيت جعلهم من المسلمين ومن المعلوم أن امرأة لوط ليست مسلمة بل هي كافره لكنها قد خانت زوجها فأظهرت الإسلام ولهذا قال فرب الله الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح إيش امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خانتاهما ليس بفاحشة ولكن بإخفاء الكفر عنهما فالمهم أن الإسلام قد يطلق على من أظهر الإسلام وإن كان قلبه منطويا على الكفر لكن إسلام الأنبياء عليه الصلاة والسلام على عكس ذلك استسلام الأنبياء هو استسلام لله ظاهرا وباطنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا عذر لليهود في الخروج عن شريعة الله لأن الله تعالى قيض لهم الأنبياء الكثيرين يحكمون لهم بالتوراة لكنهم عاندوا وكفروا وقوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان اهل العلم ورثة الانبياء في إظهار اظهار حكم الله والدعوة الى شريعته لقوله قرباء النون والاحبار ومن فوائد هذه الايه الكريمه الثناء على اهل العلم وانهم هم حفظه شريعه الله لقوله بما استحفظوا من كتاب الله وهذا امر لا شك فيه ان العلماء هم حفره شريعه الله هم ورثه الانبياء هم الذين يلزم يلزمهم الدعوه الى الله على بصيره ونشر شريعه الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله انا من من فوائدها أن كتب الله عز وجل هي أصل العلوم التي يدعو بها من حفظها عباد الله لقوله من كتاب الله وعليه فتكون التوراة من كتب الله أو لا نعم تكون من كتب الله لا شك من الكتب التي يجب علينا أن نؤمن بها ومن فوائد هذه الآت الكريمة أن العلماء شهداء شهداء على شريعة الله موثوقون مؤتمنون هذا هو الأصل لكن قد يخرجون عن الأصل قد يخرجون عن هذا الأصل وهو الشهاده على شريعة الله عز وجل التي ينشرونها بين الناس لكن هل كل عالم كذلك؟ لا ولهذا نقول العلماء ثلاثة اصناف عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة ثلاثة اصناف عالم الملة هو الذي يحرص على حفظ الملة ونشرها بين الناس والدعوة إليها وهذا هو العالم الحقيقه وعالم الأمة الذي يرى ما يصرح للناس فيبتهم به ولو خالف الحق لأنه يريد أن يسرح في هذه الأمة ولا يباري والثالث عالم دولة وهو الذي يرى ما, ما تريده الدولة فيدعو إليه ويحكم به ويحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما تريده الدولة وقد ظهر الدعوة قبل سنوات دعوة إلى الاشتراكية بسبب تأثير الشيوعيين على بعض البلاد العربية. فظهرت دعوة الإسراكية وتأميم الممتلكات وصار بعض العلماء يحاولون أن يجد لهذه لهذا المنهج شيئا يؤيده من القرآن والسنه فصاروا يأتون بالآيات والأحاديث البعيد عن مرادهم ليثبتوا هذا حتى سمعنا من يقول ان قول الله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء يعني انتم العبيد الذين ملكت تملكونهم انتم سواء وهذا لا شك أنه تحريف لأن معنى الآية أن الله تعالى ضرب لنا مثلا من انفسنا هل السيد يرضى أن يشاركه عبده في خصائصه وحقوقه لا هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء بناء على أنهم شرك لكم وهذا لا, لا, لا, لا يمكن أن تقلوا به فكذلك الرب عز وجل هل يرضى أن يكون أحد من خلقه شريكا له لا يرضى كما أنكم أنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم إيش؟ شركاء لكم في الرسل هذا ما الآية. واستدلوا أيضاً بأحديث الناس شركاء في ثلاث ما أشبه ذلك نسمي هؤلاء العلماء إيش؟ علماء دولة يعني يرون ما, تحت... ما تريده الدولة فيصركون الناس إليه نسال الله العالم لكن العلماء الربانيون الذين استحفظهم الله على كتابه لا يمكن أن يصرقوا هذا المسلك فالعلماء هذا الصناف عقيم اذكر الصناف عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة أيهم أحسن الأول وهو علم الملة نعم بارك الله من فوائد هذه الكريمة تحريم خشية الناس في إضاءة شريعة الله يقول فلا تخشوا الناس واخشوا واعلم أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم سببا لكون الإنسان يخشى الناس دون الله فقال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الشيطان يأتي مثلا إلى ضعاف الدين وإلى ضعاف الهمة والحزم يقول لا تفعل هذا إذا فعلت فأن تقوم عليك الأمم تنكر عليك الأمم نعم فيخاف والمؤمن حقا لا يخاف يقول ما دمت على بصيره وعلى دين فانا لا اخاف الا الا الله عز وجل ولهذا قال لا تخشوا الناس واخشوا ومن فوائد الايه الكريمه ان عن المنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف لأحد السببين السبب الأول خاشة الناس والسبب الثاني الطمع في الدنيا يؤخذ من قوله ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا فلو أنك تأملت أسباب الانحراف وأعني بذلك انحراف العلماء لوجدته لو يدور على شيئا إما الخوف من الناس واما ايش طلبوا الدنيا والرئاسه والمال وما ذلك ومن فوائد الايه الكريمه ان من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ان لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بهذا العموم الخصوص يعني ان المراد بذلك اليهود فقط لانهم لم يحكموا بما الله او المراد العموم منهم من قال ان هذا إن المراد بهذه الايه اليهود لانهم لم يحكموا بما الله فهم كافرون ومنهم من قال انها عامه والصحيح انها من حيث الحكم عامه إن حتى لو نزلناها لفظا على اليهود لأن السياق في ذمهم فاننا نقول اذا ثبت هذا الحكم في اليهود ثبت في غير اليهود من باب العموم المعنوي الذي هو القياس يعني الان من لم يحكم المنظر فلا يكون كافرا ان قلنا ان هذا عام اريد به وأن وان المراد بذلك اليهود قلنا هذا دلاله الايه لفظا لكن اذا قلنا بالعموم بقطع النظر عن السياق صارت الايه تدل لفظا على الشمول لليهود وغير اليهود وعلى قول بانها الخصوص نقول يلحق بذلك من لم يحكم بما انزل الله من غير اليهود الحاقا ايش معنويا ولكن اعلم ان من لم يحكم بما انزل الله اما ان يكون لطمع واما ان يكون لكفر بما انزل الله وإما أن يكون لعدوان وظلم للغ... على الغير فإن كان لطمع فإنه فاسق فقاض تنازع عنده رجلان فأعطاه أحدهما رشوة فحكم بغير ما أزل الله ليش؟ طلبا للرشوة والطمع هذا نقول إنه فاسد. الثاني رجل تنازى عنده رجلا تخاصم إليه رجلا وكان بينه وبين أحدهما عداوة فحكم عليه والحق ليس معه نقول هذا نعم نقول حكم عليه والحق معه حكم عليه والحق معه نقول هذا ايش هذا ظالم معتدل وما له غرض لكن يريد ما ليس له غرض في الحكم عليه لكن يريد ان ينتقم منه لانه يكرهه او بينه وبين سوء تفاهم الثالث ان يحكم بغير ما شاء الله كراهه لما شاء الله كراهه لما أزال الله, كراهة لما أزال الله. أو اعتقادا منه أن ما من حكم به خير من حكم الله عز وجل أو أنه مخير بين أن يحكم بمعز الله أو بغير ما انزل الله فهذا يكون يكون كافرا يكون كافرا خارجا عن الإسلام لانه كره الإسلام أو ظن أن غيره أحسن منه أو أن غيره مثله والله عز وجل يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون أي لا احد أحسن من الله حكما فاذا حكم ويعتقد انه مثل حكم الله فقد كذب ما تدل عليه الايه وهو قول ومن احسن من الله حكما واذا اعتقد انه خير منه فهو اشر واقبح من الذي قال انه مساو له نعم إن شاء الله عز وجل ولا يأخذ الناس ثم إذا نظرنا إجهة ثانية ما يجد <متحدث> منه في بعض البلاد حكام يعني سكتام يعني يصادمون هذا الحق نعم ماذا يتوجب عن الإنسان ما يخشاب نعم يصدع بالحق مهما كان يتعمل وماذا يكون الأمر في الساعة الإنسان إذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على نفسه فهذا هو الذي أخش الناس أما إذا كان قصته من كتم الحق الخوف على الحق وأنه لو جهر به ضاده الوال الذي عنده وكبح وقمع هذه الدعوة وربما يتوصل الأمر إلى غيره فهذا لا حرج أن يؤخر الدعوة إلى وقت يمكنه فيها يمكنه فيه ان يجهر بها نعم الثاني اعظم لان الاول له منفعه قد تدعو النفس اليها واما الثاني فليس له, له غرض الا العدوان فهو اشد واعظم بلا شك نعم. إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل حكم الله أو حكم الله يكفر إن لم يحكم. إيه نعم لا شك. إذا اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو أنه مثل حكم الله فهو كاف. لأنه مكذب ويكون يكون كفر هنا كفر تكذيب. وقد ذكرنا فيما سبق. ان الكفر يدور على شيئين هما الجحد والاستكبار نعم احيانا يجلس الانسان مع العاصمه إذا كان لا يمكنه اللقاء به إلا في هذا الحال، فربما يسمح له. أما إذا كان يمكنه، فليقم عن المعصية و يصح وقت آخر. بينه بين الأخر من نعم. يقوم من مجلس وكذا. يقوم المجلس الضيوف الذي هو يعني. يستطيع يقوم الإنسان يستطيع يقوم موريا، إما أن يرى. يده على نفسه كان عرف واما أن يقول هكذا يعني ايش ها يوتر راسه بالله من الشيطان الرجيم فكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن, والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له فمن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون بس. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال الله تعالى وَكَتَبْنَا عَلَيْئِنْ فِيهَا إِلَى أَخْرِهِ وَأَظْنِنَا لَمْ نُكَمِّلْ فوائد أليس كذلك؟ لا مكمل. طيب هل إذا كنّا كمنها فما الفرق بين الخشية والخوف؟ محمد. نعم. الخشية. نعم. الخوف. إيه ما الفرق؟ الفرق الخشية تكون عن علم والخوف لا. نعم. الفرق الأول الخشية مع علم والخوف نعم قد يكون مع العلم والثاني. لضعف الخائف هو أن المخوف قوي نعم الثالث أن الخشية أكمل من الخوف أن الخشية أكمل من الخوف ولهذا كانت فاضها الخاء والشين والياء كلها مشتقة من الشيء القوي طيب قولوا ومن لم يحكم بما انزل الله هم الكافرون قولوا لا تشتروا في آيات ثمنا قليلا ما لا تشتروا بها لا لا نعم وما المراد بالثمن القليل؟ عرض, عرض الدنيا من جاه من جاه أو رئاسة أو مال أو غير ذلك طيب كلها قليل كما قال تعالى قل متاع الدنيا قل طيب من لم يحكم بما الله ولاكم كافرون هذه أخلنا فوائدها سبحانه طيب إذن هذه الآية من أشكل ما يكون على أهل العلم في قول ومن لم يحكم بما أنزل الله ولاكم كافرون فمن العلم من قال هذه في اليهود خاصة لأن الآيات السيار في السيارة في السيارة التثريب على اليهود فكان الله قال إن هؤلاء اليهود كفار ومن العلماء من قال إنها أصلها في اليهود لكنها عامة لأن لفظ من صريح في العموم من لم يحكم بما أزال الله فأولئك هم الكافرون والصحيح أنه عامة لأنه من في عموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن هل المعنى فاولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه او الكافرون الخارجون عن المله هذه محل خلاف ايضا فمن العلم من قال اولئك هم الكافرون فيما حكموا به كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والثاني عبدالله عوض النياح على المجد مع أن هذا لا يخرج من الأسلام فعليه يقول المعنى هم الكافرون بما إيش بما حكموا به فقط لا الخارجون عن الملة وقيل هم الكافرون أي الموصوفون بالكفر المخرج عن الملة ولكن الأدلة دلت على أن هذا مشروط بقيود أو أنه مقيد بشروط الأول أن يكون الحاكم آلماً بحكم الله والثاني أن يكون آلماً بمخالفة هذا الحكم لحكم الله أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمئة